ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعون أكثر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون القول قولا في السماء. Well, I'm not. Kiitos Zumba! وَن <تصفيق> كَإِلَٰهُ ثم on that ونجيناه ونوطا وَلَوْ طَلَّأْتِنَاهُ ثُمَّ وَعِلْمَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا أنصرناه من القوم الذين كذبوا في غنم وقرم وكل ما يحكمهم شهيدين. ففهم tässä وَنَجَّيْنَاكُم مِّنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحذنهم الفزع الأكبر وتتلق وُجُومُ الْمَلَائِكَةِ كُه أَنَّ عَلَيْنَا إِنَّكُمْ نَفَعِيلُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ